لا يرى عليه اثر استف ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الإسلام قال أن لا اله الله الاسلام وانتشد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتزكاة و صوم رمضان البيت قال صدقت قال عجبنا له يسال ويصدق قال فاخبرني عن الايمان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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه دو القربة واليتام والمساكين وابن السبيل والسائرين في قبل الايه فالقصد أن أركان الإيمان التي لا يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد إلا بها، وهي الأركان الستة تسمى الإيمان بالله، إيمان بملائكته، إيمان بكتبه إيمان برسله، الإيمان في اليوم الآخر الإمام بالقضاء والقدر ومنها قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول لما جاء من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله طيب فالقصد أن هذه الأركان لابد من هذه أساس العقيدة المطلب الثاني قال شهادة الله لا إله إلا الله هذه الشهادة هي التي بها يدخل الإنسان الاسلام الشهادة ويدلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا اله الا الله كلمة واحاج لك بها عند الله في انسان نلقاه يدعي إلى الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل معاذا الى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه الشهاده لا اله الا الله فهذه الشهاده تدخل الانسان في الاسلام وحسب النبي الذي في زمنه اذا كان في زمن نوح شهاده لا اله الا الله نوح رسول الله زمن موسى عيسى وهكذا وزمن محمد صلى الله عليه وسلم من الان الى ان تقوم الساعه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 إذا لا معبود يستحق ان يعبد الا الله او لا معبود بحق الا الله او المعبودات الثانيه باطل معبودات بباطل اذا المعبود بحق هو الله جل في علا اذن هذا معناها لا معبود بحق الا الله جل وعلا ركنا الشهاده قال لا اله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 بينما حياة الله كاملة سبحانه وتعالى فالقصد ليست الحياة كالحياة ليست الحياة كالحياة فصفات الله تبارك وتعالى إذا الصفات تليق به أنت عندك قدرة لكن لست على كل شيء قدير عندك علم لكن لا تعلم كل شيء الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى وقص على هذا غيرها من الصفات فإذا نفرده بالصفات سبحانه وتعالى ونفرده بالأسماء ولله الاسماء الحسنى سبحانه وتعالى رجزا تسمى باسماء الله جل وعلا واسماء الله على قسمين أسماء خاصه به لا يجئ تسمى احد بها مثل اسم الله ما يصير في واحد يسمي نفسه الله او الرحمن او الله او يدعو الرحمن الرحمن ايضا من اسماء الله الخاصه به الخالق البارئ المصور هذه أسماء خاصه بالله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 هذه اسماء غير خاصه بالله تبارك يمكن يتسمى الله ممكن يتسمى بها العبد ممكن يتسمى الله بها ممكن يتسمى بها العبد لكن القصد هناك أسماء لله خاصه به لا يجوز لاحد ان يتسمى بها نعم الأصل أن الله تبارك فطر بني آدم على التوحيد على معرفه الله تبارك وتعالى وتوحيده جل وعلا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 جل لكن التفاصيل وما يريده الله منك والتعرف على الله هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل فالله فطر الإنسان على قبول الحق طيب وفطره على التوحيد واذا لو مات الإنسان قبل البلوغ الذي عليه جماهير العلم عمنا في الجنة بغض النظر عن حال ابويه يهود نصارى مجوس هندوس بذيون طالما أنه مات قبل الحنث قبل البلوغ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 الشيطان شياطين الإنس شياطين الجن كل هذه تسعى في إضلال الإنسان فسيظل إن لم يلجا إلى الله ويستجيب الله له ويحفظه سبحانه وتعالى فالأصل إذن كل مولود يولد على الفطرة وفي كلام اهل العلم كل مولود يولد على الإسلام كما عند الطبراني كل مولود يولد على الإسلام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 أشرك الله مع غيره والله جل وعلا يقول من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه ما يقبل الله جل حتى يكون العمل خالصا له جل وعلا ويقول الله تبارك وتعالى إن كنا لفي ضلال إذ نسويكم برب العالمين ويقول الله تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي يساوون بين الله وغيره سبحانه وتعالى وهذا الشرك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 يسمى بالرياء وهذا يسمى الشرك الأصغر وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى طيب يقول مؤلف هنا إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهو شرك أكبر إذا كانت التسوية بالاعتقاد اي يعتقد أن غير الله مثل الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عز كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده قال اذا كانت تسويه في اللفظ لا في الاعتقاد فانه شرك اصغر مثل القول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد اشرك هذا باللفظ من حلف بغير الله فقد اشرك طيب الحلف بغير الله هل هو شرك اكبر او شرك اصغر قالوا فيه تفصيل فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ قالوا إذا حلف به على جهة التعظيم فهذا شرك أصغر إنه أصغر ما حلف به إلا وهو معظم عنده ما حلف به إلا معظم عنده قال إذا حلف به على جهة التعظيم فهو شرك أصغر طيب متى يكون شركا أكبر؟ قال إذا حلف به على جهة التعظيم كتعظيم الله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 بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربه فلم يفرق بين الشرك والكفر لم يفرق. مرة ذكره باسم الكفر ومرة ذكره باسم الشرك هما شيء واحد وهذا عليه أكثر أهل العلم أن الشرك والكفر شيء واحد لكن أحيانا يطلق عليه الشرك أحيانا يطلق عليه الكفر بعضهم يقول لا كل مشرك كافر لأن طال منه مشرك فهو كافر ولكن ليس كل كافر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 كفار مكه كانوا مشركين وأسلموا قبل اسلامهم فالمقصود اذا لقي الله كذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء من مات على هذا يعني لقي الله مشركا به شركا اكبر لا يغفر الله له ولو شفع له من شفع مخلد في نار جهنم ولعنه الله اما اذا تاب في حياته لا من تاب تاب الله عليه لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتول النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يذون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما الا من تاب يضاعف له العذاب يوم القيامه يخذ فيها الا من تاب فمقبول التوب حتى لو كان مشركا لكن اذا مات على هذا الشرك الاكبر هذا الذي يكون مخلدا في نار جهنم عاذنا الله واياكم منها ذكر بعد ذلك احكام متعلقه به منها انه لا يقبل له عمل ولو عمل ما عمل طالما أنه مات على الشرك الأكبر يقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه اباء منثورا وقال الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك أي لا يقبل العمل المشرك وذكرت امنا عائشه يوما عبد الله بن جدعان عبد الله بن زيد بن جدعان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 تبارك وتعالى في هذا الكرم الذي يذكر عنه ما أراد الله أراد الوجاهة أراد الدنيا حصل الدنيا إلى الآن الناس يفتخرون بحاتم ومطعم حاتم ومدريش حاتم وحاتم وحاتم منا هذا حصل ما يريد من هذه الدنيا لكن ليس له عند الله شيء سبحانه وتعالى فإذا الشرك الأكبر لا يقبل الله عمل من قام لكن إذا تب كحكيم بن حزام حكيم بن حزام ناس عبد الله بن زيد كان من كرماء العرب حكيم بن حزام وأسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قال رسول قد علمت ما كان مني يعني في الجاهليه يعني كنت اكرم وأعطي وكذا فهل ينفعني ذلك شيء قال اسلمت على ما اسرفت من خير يعني اللي سويته قبل ما, ما يضيع عليك لانك اسلمت فيكتب لك ما بعد الاسلام ويكتب لك ما قبله الاسلام اسلمت على ما أسلفت من خير كذلك قال المشرك يحرم تزويجه احكام متعلقه بالمشرك انه يحرم تزويجه لا يزوج المشرك الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم فلا يجوز ان يزوج المشرك لا يزوج وانما اذن الله تبارك وتعالى بالزواج من المشركات الكتابيات فقط استثناء وإلا الأصل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فالأصل أن حتى الرجل لا يجوز ان يتزوج المشركة ثم استثنى المشركة الكتابية فقال الله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات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 مثل أبو جهل أبو الأهب كافر أصلي وظل على كفره الأصلي حتى مات هاي كافر أصلي كافر أصلي فهذا أقل أو هم يتفوتون كذلك هذا الكفار الأصلي واحد يعني مثل فرعون أبو جهل يعني هذول يعني كفار ويدعون إلى الكفر ويأمرون بالكفر ويعدبون من لا يكفر غير اللي كافر بحال سبيله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 أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنه خلاص ما يقدر عليه مع أن أبا جهل منعه ومثله مات على الكفر بينما عبد الله بن أبي ميا منعه ثم أسلم هو عبد الله بن ابي ميا أخو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنه منع أبا طالب من الإسلام ثم هو بعد ذلك أسلم بعد فتح مكه طبعا بعد سنوات لكنه أسلم المهم بعد ذلك هو منعه وهو أسلم الشاهد من هذا انه لما خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتره جاءه علي قال قد مات عمك له ابوي ابو طالب يقول لقد مات عمك الشيخ ابو يعني كان يقول فماذا أصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره في التراب ادفنه فقال يا رسول لقد مات مشركا يا شون ادفنه مات مشركا قال اذهب فواره في التراب وفي روايه قال ثم اغتسل يعني بعد ما تدفنه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 لو كان شخص له اب كافر ومات هذا الشخص يوزع الميراث على المسلمين فقط ما هذا الكافر الأب الكافر لا يعظم لأن الأصل في الأب ايش وارث لكن الكفر مانع من الميراث فلا يورث الأب الكافر لو عكسناها الأب مسلم والابن كافر الاب مسلم الابن ابن كافر مات الابن كذلك الاب لا نورثه ليش ابن كافر يعني اذا الكافر لا يرث ولا يورث طيب وين يروح ميراثه حق عيال ورثته الكفار يذهب ميراثه الى ورثته الكفار فاذا لا نرثه ولا نورثه هذا ما يتعلق في الاحكام بالكافر نعم قالوا من الاحكام الاخرويه أنهم خلد في نار جهنم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 يعني صاحب الشرك الأصغر مسلم مسلم عاصم مسلم عاصم صاحب الشرك الأصغر فبالتالي يخالفه بجميعك إذا لا يخلد في نار جهنم لكن هل يدخل النار ولا ما يدخلها خلاف بين أهل العلم لأن الله تبارك وتعالى يقول إن, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك قالوا الشرك أصغر دون ذلك لأن المقصود الشرك شرك الأكبر وقال بغضاً لا إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء شرك اكبر أو شرك أظهر ودون ذلك هي المعاصي الأخرى التي لا تصل إلى الشرك لا الأكبر ولا الاصغر طيب, طيب ماشي ممتاز وبعدين قال لكنه لا يخلد يقصد أنه لا يدخل تحت المشيئة لا يدخل تحت المش تحت المشيئة قال أصحاب الكبائر مثلا القول الأول أنه يمكن أن يغفر له لو جئنا بشخص شخص لا خلوه اربع اشخاص ها هذا موحد واحد موحد واحد مشرك شركه اكبر وواحد مشرك شركه اصغر وواحد صاحب كبائر خلاص موحد ما عنده كبائر وموحد عنده كبائر ومشرك ومشرك شركه اصغر واضحه الصوره اربعه طيب قالوا الموحد اللي ما عنده كبائر على طول الجنه المشرك شركه اكبر على طول النار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 باتفاق أنه تحت المشيئة احتمال احتمال المشرك شرك الأصغر بعضهم قال كصاحب الكبيرة احتمال احتمال وبعضهم قال لا كالمشرك لابد أن يدخل النار لكن مصيره إلى الجنة إذا هم ثلاثة ثلاثة مصير أربعة ثلاثة مصيرهم إلى الجنة وهم الموحد السليم ما عنده شرك كبائر صاحب الكبائر احتمال يدخل النار واحتمال ما يدخلها لكن مصيره إلى الجنة صاحب الشرك الأصغر طولان القول احتمال واحتمال لكن مصيره إلى الجنة والقول الثاني لازم يدخل النار ثم مصيره الى الجنة ويبقى الرابع اللي هو المشرك الاكبر هذا مصيره مخلد في نار جهنم لعياذ بالله طيب قلنا يخالف الشرك الأكبر في جميع ما مضى أنه كبيرة من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر أكبر من الكبائر الثانيه ولذلك ما صار يعني صار الخلاف في هل هو تحت المشيء او ليس تحت المشيء ان هذا الشرك قد يعظم حتى يقولوا بصاحبي الى الشرك الاكبر يعني هو وسيله للشرك الاكبر يعني هو الان لان المعاصي بريد الكفر فهذا الحين مشرك شرك اصغر لكن قريب يروح شرك اكبر فهو على ايش على خطر على خطر نعم الرم من مات على الشرك الاصغر فذكرنا القول فيه انه اذا صاحب العمل الصالح ابطل ثوابه كما في الرياء يعني اللي إذا الإنسان عمل عملا ودخل معه الشرك الأصغر دخل مع الشرك الأصغر الآن صاحب الشرك الأكبر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إذا كل أعماله هباء من فيه. لكن صاحب الشرك الأصغر يبطل فقط العمل الذي أشرك فيه شركا أصغر مثلا يا صلى الظهر مئة بالمئة، سال الله أكبر، صلاة سليمة مئة بالمئة. يأخذ أجرها كامل، ياخذ أجرها كامل. جاء صلاة العصر، أشرك شركا أكبر، صلاة الظهر راحت عليه. ليش؟ لأن الشرك الأكبر يبطل ما سبقه ايضا يبطل، ما سبقه لكن إذا في صلاة العصر أشرك شركا أصغر اللي هو الرياء الرياء عدل بصلاته وسنعها، لأن هذا الجاي يطالعونه وكذا، تبطل هذه صلاة لكن ما تبطل الظهر. تبطل العصر لكن ما تبطل الظهر لانه رأى في صلاه الظهر نعم كذلك ختم قوله الشيخ بان الانسان لا يامن على نفسه من ان يقع في الشرك الاصغر لا يصير الانسان متساهلا لا لا أنا بعيد عن لا لا يكون حذرا كان رجل يصلي بجانب ابي الدرداء رضي الله عنه وامر بن عجلان فيصلي بجانبه فابو الدرداء قال في تشهده بعد التشهد ظهر كان صوته مرتفعا فسمعه الذي قال اللهم نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يدعو بعد التحيات جاء الدعاء مفتوح طيب فقال اللهم نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق فلما قضى صلاه اما كان يصلي الوحدة وهذا جالس جنبه اسمع او كان يصلي الجماعه المهم ان هذا بعد ما انتهى من صلاه أبو الدرداء قال له قال انا سمعتك تقول اللهم نعوذ بك من إن الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وانت صاحب رسول الله يعني شلون انت تخاف ليش تخاف على نفسك من الشرك فقال اليك عني اي والله اني لا على نفسي فالانسان لا يستهتر انه دائما يدعو الله تبارك يثبته والنبي كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي فلا يستسهل الانسان هذا الامر يقول لا انا على خير الحمد لله أمور طيبه وسهود مهود وما راح يحوشني ما راح لا لا لا دائما يكون على وجل يخاف لان هذه النفس تتقلب والقلب يتقلب فيخاف على انسيس الله تبارك لنا ولكم السلامه نقف عند تعريف التكفير والله اعلم ختاما في سؤال تفضل السابقون السابقون يعني هذا اهل الجنه ينقسموا الى قسمين سابقون وأصحاب يمين ممكن ممكن ممكن اصحاب اليمين ممكن أن يدخل لكن في النهايه هم ليسوا كالسابقين في الجنة لكن ممكن كل شيء وارد طيب نجيب على الاسئله فقط احدى الأخوات لديها ابن ابتلاه الله بالادمان وتكبدت من تصرفاته ديونا كثيره هل يجوز لها الزكاه من أموال والدها واخوانها أما إخوانها فنعم يجوز أن يعطوها الزكاة أما والدها فلا يعطيها وإنما يعطي زوجها إذا كان الزوج موجود يعطي للزوج لأنه غريب بالنسبة له أما إذا كانت مطلقة أو أرملة فلا يجوز أن يعطيها من الزكاة وإنما يعطيها من حري ما الاصول والفروع لا يعطي بعضهم بعضا من الزكاة شيئا بالنسبة لمسح الخفين إذا كنت ألبس الجوارب كل يوم فاللي عليها كل يوم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 والماء طبعا عند المالكيه فقط تغير طعمه او لونه او ريحه لكن عند الجمهور لا اي ما اصابته نجاسه وكان أقل اقل من قلتين فانه ينجس الطاهر الطاهر يدخلون فيه اللي قلناه احنا اللي هو الشاي و والعصير والمرق وهذا كله يسمونه ماء طاهر يسمونه ماء و ماء و ماء و يسمونه ماء طاهر ماء هو الخلاف غالبا يكون في الماء المستعمل في الماء المستعمل الذي استعمله الإنسان لرفع حدث هل يجوز لغيره أن يستعمله يقول هذا طاهر لكن غير طهور فقط والصحيح أنه كله طاهر طهور كله تحليل الدم أثناء سحب الدم عبير هل ينتقل الوضوء؟ لا لا ينتقل الوضوء أثناء أخذ الدم ما لأشغل بالوضوء هناك أحذية مشهورة اسمها تومز اشتهر أن أرضيتها من جلد الخنزير فهل صحيح ذلك؟ قضية صحيح ذلك ومصيح ذلك هذا على الشغل راتب يشتكون عليه يقول لي بسويدة ضده إذا ثبت أنت تأكد صحيح ولا مصحيح من الشركة نفسها على السايت مال الشركة ومكونات الحذاء واللي سمعت أن عندهم أحذية كذلك وأنهم أحذية كذلك هذه قديمة السالفة ان الناس يعرفهم دخلوا على السايت مال الشركة وقالوا عندنا أحذية من جلد الخنزير وعندنا أحذية من غير جلد الخنزير فالله أعلم لكن الشاهد اذا ثبت انها من جلد الخنزير لا يجوز لبسها الا تروح حق هذا المحل الاحذيه يشيل القطعه اللي من جلد الخنزير يحط بدالها قطعه ثانيه حكم قليل الدم يقع على الملابس دم جرح او رعاف اذا قلنا اذا كان يسيرا لا يضر اذا كان نقط يسير كذي ما تضر اذا بقع لا تضر حكم الصلاه في الثوب المتنجس بالدم لا تجوز وثيابك فطهر لا يصلي في ثوب اصابته نجاسه نعم تفضل من يشرك بالله فان جعل من مساوئه من يشرك بالله فان جعل فيه مساوئه و من يشرك بالله ملحد الله اعلم قضيه هل عذاب من جعل الله ندا كعذاب من كان ملحدا الله اعلم الله اعلم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 اي المحارب المحارب ايه نعم المشرك المحارب هو الذي يكون حلال الدم والعض نعم مثلاً في شخص ولد على النسب نعم ما في مثلا شخص كلنا ولدنا على النسب كل شخص طيب ملحد <تصفيق> اين يقول اذا ارتد الانسان بس ليش تزوج وعياله من هدايا بس مو لازم تزوج هم امه ابو يعتنوا خواني يعتنوا طيب. المهم اذا يقول اذا مات الكافر اقاربه كلهم مسلمون هكذا اي أقاربهم كلهم مسلمون ومات هذا الكافر أين يذهب ماله؟ يذهب إلى بيت المال. ميراثه يذهب إلى عامة المسلمين. بيت المال. يذهب من الفيت ويدخل إلى بيت المال. نفس الشيء يروح أوزات مالية. بس إذا ثبت كفره أما إذا قالوا قالوا مو كافر عطوني فلوسي. بس الصحيح إن لا يرثه.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 يعني انسان مسلم صالح تقي غير مسلم يشرب خمر أو يزني أو كذا يا الله قال سبحانه وتعالى المسلم الذي يزني ويسرق وكذا وهذا تذي مسلم ناقص مو معقوله بعد دخل الجنة على طول مباشرة حال حال وذاك فرق الله جعل الجنه درجات فكذلك المسلم الذي يموت على هذه المعصيه الكبيرة من كبائر الذنوب قد يعذب على هذه لكن مصيره الجنه موحد في النهاية هنا وي ثم شيء ااا شيء هو صاحبه كبيره والله ختمه ختم له بخاتمه حسنه هذا خير يقول ما يقول رجل مسلم عنده كبيره وختم له بخاتمه حسنه يعني مثلا قال لا اله الا الله قبل موته مثلا او مات بعرق الجبين او مات يوم الجمعه او ليله الجمعه يعني هذه خاتمة حسنة إن شاء الله تعالى علامة خير إن شاء الله تعالى لكن أمره إلى الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك تحت المشيئة لكن هذه علامة خير إن شاء الله تعالى. صلّي الله عليه وسلّم. شخص صلّى بالأصل طمّ الناس وزي رسوتة لما طلع شيء ندم يعني رأى دم. الحين صلاة حرة. هل الحين يصوّي؟ إيه نعم. يقول بالنسبة للصلاة الصلاة ثلاثة انواع إذا كان الإنسان يعني في الأصل صلى للناس هذا منافق كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا الى الصلاة قاموا الكسالة يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذا منافق لا تقبل صلاته أصلا أما الذي صلى لله سبحانه وتعالى وحسن صلاته للناس فهذا يعني الصلاة صحيحة لكن لا يؤجر عليها يقول أهل العلم لا يؤجر عليها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 الله اعلم الله اعلم لكن ظاهر النصوص هم طالع شوفت سواء حسنه طالع موحد الموحد الجنه لكن القصد هل يدخل النار يعذب او لا هذا الكلام نعم اي نعم من لم يبلغه الاسلام من لم يبلغه الاسلام اول شيء لا بد ان نعتقد عقيده جازمه ان الله ارحم منا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 وجعلته بينكم وان الله لا يظلم مثقال ذره سبحانه وتعالى اذا ما كذب ما في ظلم فهؤلاء الذين يعني لم يبلغهم الإسلام يقين الله لن يعذبهم سبحانه وتعالى لكن هل هم معذورون او غير معذورون هو اعلم سبحانه وتعالى فكل من كان معذورا ولم يبلغه الإسلام فهذا يسمى عند اهل العلم من اهل الفتره وقال الفتر لهم يعني معامله خاصه يوم القيامه ولا اختبار النجح ودخل الجنة والرسل دخل النار لكن لابد أن نؤمن يقينا أن الله لا يؤلم أحدا سبحانه وتعالى نعم قضية هل بلغه أو ما بلغ الله أعلم قد يكون بعضهم بلغه بعضهم بلغه, بلغه إسلام مشوه وبعضهم قد يكون بلغه ويسوي نفسه ما بلغه الله أعلم بهم أصبر نعم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 كفرعون مثلا قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري جمع الألوهية والربوبية والعياذ بالله فالقصد أن هناك من كان مشركا في الألوهية لكن في الغالب القرآن الكريم غالبا يذكر اشراكهم في الألوهية لكن يقع منه الألوهية والربوبية لا لا إذا اعتقد أن غير الله يخلق ويرزق هذه الربوبية وإذا عبد غير الله هذه ألوهية دعا غير الله خاف من غير الله هذه ألوهية وإذلك الحديث لا يصح لكنه مشهور في كتب السيرة وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سال حسينا حسين والد عمران بن حسين الصحابي الجليل قال له النبي صلى الله عليه كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض واحدا في السماء قال من الذي لرغبك ورهبك يعني من من هؤلاء السبعة إذا رغبت لجأت إليه إذا رهبت لجأت إليه من قال الذي في السماء قال فدع الذي في الأرض ما لهم قيمة اذا دام ان هذا كما قال تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفل إن من منها كنا من شك قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ما أنتم تشركون لا يفرقون, يفرقون باب التمييز فقط اي نعم ذهب نعم ايه هذا الكلام استخدام السواك السواك يقول فاذن الانفصال استخدام السواك السواك يقول لك ما شايف اناذن ايه عند الحنابلة انه يكرهون السواك بعد الزوال يقول لانه يذهب رائحة الصائم يعني وهذا غير صحيح والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أننا شق على أمة الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء والوضوء قد يتوضى للعصر يتوضا للمغرب ويستعمل السواك فالصحيح أنه لا يكره لا يكره نعم يعني الساحر جاه الرزق خل الساحر ينفع نفسه خل الساحر ينفع نفسه كذا ضايعين طيح حظهم ساكنين مقابر خل ينفع نفسه الساحر آه يذكرني بأحد الإخوة الله يرحمه توفي يقول كنا في السودان فمرين على واحد فارش لفرشة ويبيع خواتم حاط مجموعة مجموعة قلت له هذا؟ قال هذا الخاتم هذا النوع هذا زوجتك تحبك هذا أمك أبوك يرضون عنك هذا يرزقك الله هذا الخاتم عشان أي مشكلة تطح فيها تنحل هذا الخاتم حق عيالك هذا كل خاتم له وظيفة قلت له الهابي هذا ما الرزق هذا شنو هذا؟ قال البس تلبسه تصير غني قال البس قاعد فاط لي بسطه بالشارع وتلبس انت قال لا بس تحكم انت <تصفيق> <تصفيق> كلام فاضي هذا بس لا لا مو تشد مو تشس سحر حقيقه فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه طيب لا السحر حقيقه طيب لكن في نوع من السحر تخيل. وفي من السحر احنا نسميه سحر وليس بسحر وانه خفه يد يسمونه وليس بسحر خفه يد بس يسمى نفسه ساحر مستانسب هالاسم هذا وفي السحر اللي هو من البيان لسحراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحر البيان وفي السحر اللي بين الزوجين بالكلام الحلو والملاطفه وكذا وفي سحر التولى اللي يفرق بين الزوجين او يجمع يسمونه الصرف والعطف تفريق بين الزوجين او الجمع بينه الزوجة ايضا يسمى سحرا بس نعطيكم فرصه للصلاه